بان س م ل ل ل ه ا ر ح م الرحيم بآل عن غزوه القائد الراحل الشامي رحمه الله في مدينة حديثة قال تعالى قد مكر الذين من قبلهم ف أ ت ى الله بنيانهم من القواعد فخروا عليهم السقف من فوقهم و أ ت ا ه م العذاب من حيث لا يشعرون الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد فبفضل من الله وبعد التوكل عليه و ا ل أ خ ذ بما يسره من أ س ب ا ب النصر ا ل ش ر ع ي ة و ا ل ك و ن ي ة انطلقت ث ل ة من أ ح ف ا د ا ل ص ح ا ب ة الكرام ورجال د و ل ة ا ل إ س ل ا م لغزوة م بعد ا المدن ا ر ك ة جديدة مستهدفين أحد ل ز ز ي لولاية والتي ة الأنبار الكفر ل رؤوس واتخذها فيها فجار ا أشأشت ت م ي ن ط ان ت ة لضرب ل ا ا م د ه ي وحرب والتمكن الصفويين الشريعة والتمكين الرافضة بعد أن جثموا على صدور أ ه ل الطيبين فعاثوا فيها فسادا و ت ق ت ي ل و تهجيرا و نهبا ل ل أ م و ا ل حتى ظنوا أ ن ا ل أ م ر قد استقر و لم يعد للموحدين فيها ج و ل ه بعد ان كانت ق ل ع ة ل أ ه ل ا ل إ س ل ا م يحلم عنوج الصليب فيها بيوم يسلمون فيه على أ ر و ا ح جنوبهم فضلا أ ن جرذان ا ل ر ا ف ض ة الجبناء الذين ما دخلوا وشموا ريحها إ ل ا بعد خ ي ا ن ة ا ل خ و ا ن ة وانحياز المجاهدين منها فحاق بهم مكرهم وجاءهم أ و ل ي ا ء الله م ر ة أ خ ر ى من حيث لم يحتسبوا د ه للهجرة و ا الثاني الآخر لعام ا ففي ليلة ربيع ل من ن عشر ط ق ن و مجاهدا ت ا ي ع على الموت والأحف أرتال الشيخ المجاهد والي ناسفة بقيادة منهم أحسمة مدينة أربعة نحو حديثة في كثير و ب د أ ت ا ل م ع ر ك ة ا ل خ ا ط ف ة باقتحام ن ق ط ة التفتيش ا ل ر ئ ي س ي ة لمجرمي فود ا ل ق و ا ر ئ ب م ن ط ق ة ه ب و ا ن ة وتصفيه جميع وهم سبعة بينهم ضابط نقيب. ثم وتصفية أناصرها عناصرها مجرم تقدم نحو الجسر ف ي ة أ ن ا ص ومثنى عشر دخلت بعدها ث ل ا ث ة مجاميع لوسط ا ل م د ي ن ة واشتبكت مع دوليتين ل ل ش ر ط ة فقتلت و أ ص ا ب ت منهم في الوقت الذي انتشرت فيها ا ل م ج م و ع ة ا ل ر ا ب ع ة على المداخل لصد أ ي هجوم من الخارج ولتصبح ا ل م د ي ن ة بعد ذلك بكاملها تحت س ي ط ر ة المجاهدين الفعليه ئ ن ي لتصفية ة الخطة المرسومة وتحركت بحسب المفارز ب ض من ا ك ر ا ل و ن ب ذ ه مقدمته الغزوة المجرم وفي مديوث شوفير خلف حمد إحسان خلف شوفير أ ح د أ و ا ئ ل المؤسسين لصحوات العار والمسؤول السابق لقوات ما يسمى بفوج طوارئ ح د ي ث ة ومن الذين ولغ في دماء المسلمين بعد أ ن أ ط ل ق الصليبيون يده في تهجير أ و ا ئ ل ه م ويهب اموالهم إ ض ا ف ة لتصفيه كل مسلم قابض على دينه ممن يفرج عنه من المعتقلات بالاتفاق مع الجيش ا ل أ م ر ي ك ي المهزوم فجاء يوم الحساب حين سحله أ ه ل التوحيد على وجهه في حقر داره بعد تصفيه حراس منزله ثم ش ف و ا صدور المؤمنين منه في وسط المدينه الى م د الله تم ا ا ل ح الإرهاب في حديثه و م ع ر و السوات ف ة باسم وأخيه التي من وقد أ خ ي الذي ي ه لا ل عنه جرما وحرابة اخذ ل منزلهما الرعب منهم كل ما أ خ ذ ولم يجرؤ أ ي منهم على الخروج من جحره و إ ب ر ا ز ر أ س ه أ و إ ط ل ا ق رصاصه واحده كما لم يصب أي مجاهد في هذه العملية بنيران الأدو وإنما قدر الله أن اشتبك مفرزتان الاشتباه مجاهدان فقتل بسبب بطريق الخطأ وكذبوا ت وراقبت م اخلاؤهما عجلة ت المرتدون نتيجة اشتباكهم في المجاهدين ارض المعركة واظهرها المرتدين على انها على مع ك في ذلك كما كذبوا في دعاواهم اللاحقه ة نقضي على ل ا ا م ج د ونتحداهم ي ي ن وان لهم ذلك بل انسحبت المجامع ا ل ا ر ب ع ة س ا ل م ة وقد غنموا ث ل ا ث ة عجلات ومعظم اسلحه المرتدين الذين قتلوا او هربوا لا ي ل و ن على شيء وبعد الإنس السحاب زرعت وكانت ا ناسفة الطريق المؤدية اثنتان منها على القوات القوارئ مما أدى لتدميرها وقتل وإصابة من فيها ت ونفجرت وقتل للمدينة عجلدين من على على أدى و ا ل ح ص ي ل ة ا ل ن ه ا ئ ي ة هلاك و إ ص ا ب ة ما يقرب من أ ر ب ع ي ن م ب ت د ا بينهم عتاق المجرمين ولله الحمد و ا ل م ن ة و ا ل ف ض ل ونقول لرؤوس الكفر في ولايه ا ل أ ن ب ا ر استعدوا ايها ا ل أ ن ج ا ز لما س ي أ ت ي ك م ب إ ذ ن الله فهذه ا ل غ ز و ة لها ما بعدها وعيون المجاهدين تسجل وذاكرتهم لا تمحى ولن تحلموا بعد اليوم ب ا ل أ م ن ولو كنتم على فروشكم في بيوتكم التي ظننتموها م ح ص ن ة فقد رحل أ س ي ا د ك م الصليبيون إ ل ى غير رجعه ولستم عند ا ل ر ا ف ض ة إ ل ا نواصب يستعملونكم أ ح ذ ي ة وموطئا لاقدامهم ومتالي ستحول بينهم وبين ضربات المجاهدين وبين وهم يتربصون بكم الدوائر ونقول لكل من سولت له نفسه وزين له شياطين ا ل إ ن س والجن فسلت قدمه وصار جزءا من صحوات العار أ و في جيش و ش ر ط ة الحكومه الصفويه ة بالتوبة سارئوا واحرصوا على إبلاغ ل م ي بأية وسيلة ن تأمنوا لنا حاجة في يتسلل إلى مدن الأنبال وشرق تصلهم فليس قتالكم الرافطة حاجة السنة ويسمم حياة الناس فيها ولا تجعلوا من جسرا النصيرية إلى وضرب أهلنا في الشام و أ ن ت م تنظرون بلطن ص ر و ن فخلو ا بيننا وبينهم و إ ل ا ف ت ي ق ن و ا أ ن ه قد ا ق ت ر بوقت الحساب و جزيري قاب و لا يلومن حينها من أ ص ر و آ ن دوستك ا ب ر إ ل ا نفسه و الله أ ك ب ر و ل ل ه ا ل ا ز د و ل ر س و ل ه وللمؤمنين ولكن المنافقين ل ا ي ع ل م و ن ز ا ر ة ا ل إ ع ل ا م د و ل ة العراق ا ل إ س ل ا م ي ة الثاني والعشرين من ربيع الثاني ف عام 1433 م ه و ا ل ن م هجره الموافق للسادس عشر من شهر مارس عام 2012